الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَتَأْثِيرًا That's لم يأته النبأ الذين تَهُم مصُولُهُ بِبََاتِ فَمَا كَانَ م ل يَ لِمَاهُ وَلَكِين كَوا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُونَ نُمَذَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ مَاهُلُ الْمُؤْمِنِينَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَيْهِمْ وَنَشْرَحَ لَهُمْ وَنَجْعَلَ لَهُمْ Why do you